اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِصْبَاحٍ فِيهِ مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يض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 لله وإقام الصلاه وإيتاء الزكاه يطوفون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيه الله احسن ما عمل ويزيدهم من فضله والله يوم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 ومن لم يجعل لله منه نورا فما له من نور الله الله